ثم قضوا ثم قضوا مَا لَكُمْ أجر أَنْ تَعْجَلُوا بِشَيْءٍ وَقَدْ أُجِيلَ إِلَيْكُمْ أَجَلٌ ۖ فَانتَظِرُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَخِّرُ أَجَلَ أَحَدٍ ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْعَاجِلَةِ وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ, وجعلناهم خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ, فجاءوهم فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فمَا كانَوا لؤمنِنُ بِماَا كَذَّبُ بِهِ مِ قَب كَذَلِكَ نَقبَعُوا على قُلُوا بالِالْمعتدينثَُّ بَعثنا مِن بَعْدِهِ مُوسَ وَهَارونَ إلَ فِرْعوونَ وَملَائه إِ فِرْعوونَ وَملَائهِ بآياتنا فَسْتَك برَرُوا وَكَوا قومًَا مجرنين.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 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله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 قال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا رَبَّنَا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا طَمِّسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَاعَتُكُمَا فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون